رب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واضفر لأبي إنه كان من الضالين وخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من تالله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجلود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ما لنا الا المجرمون ما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أن لنا كروت فنكون فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لهم أخوهم نوح لَا تتقون إني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من اجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون